وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فَإِن توليتم فإنما على رسولنا البلاه المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 يَنطِقُ قَوْلُهُ مَا قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ